بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 يشهده المقربون إن الأمرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نطرة النعيم يسقون من رحيق مقتوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون الَّذِينَ أجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُوهُمْ فَتَرَى الَّذِينَ وَإِذَا رأَوْهُم قَاُوا قَاُ إَِّهَاُ ل إِذَا قَلُ وَمَا أُرْسِنُ وَلَهِمْ حَافِغِيين بَلْ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ